النافع المبارك حبة يدخر للأناس والأعوام ونباتة أي خضرا يؤكل رضبا وجناد أي بساتين وحدائق من ثمارات متنوعة وألوان مختلفة وألوان مختلفة وضعوم وروائح متفاوتة وإن كان وإن كان وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعة. ولهذا قال وجنات الفافا قال ابن عباس وغيره الفافا مجتمعه وهذه كقوله تعالى وفي الارض وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزروق وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان نشقى دماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه الآيات لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا قال الله عز وجل بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا الآيات قال شيخنا فالقادر على ذلك يعني إخراج الحب والنبات والجنات الألفاف وغيرها قادر على بعث الناس انتهى كلامه وغالبا أو دائما بعدما يذكر إحياء النبات يذكر إحياء الموتى وكأن الأول توطؤة للآخر فالقادر على إحياء النبات من الأرض والزروع من الأرض هو الله عز وجل فالنبتة الصغيرة الضعيفة التي لو لمستها بإصبع كسرت. هذه الضعيفة تشق الأرض الصلبة بقدرة الله عز وجل فانبات هذا النبات الذي انبت هذا النبات مع ضعفه وصلابه الارض قادر سبحانه على ان يخرج الناس من قبورهم للبعث والحساب والجزاء نعم قال تعالى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 وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامه انه مؤقته باجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التائه ولا على الا الله عز وجل كما قال وما معدود يوم ينفخ في الصور فإذا هذه قاعدة كل من ادعى أنه ويعرف اليوم الذي يبعث فيه الناس فهو كاذب فيوم القيامة متى تقوم الساعة لم يطلع الله عز وجل عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وتلا قوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث اي القطر والمطر ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الارزاق وما تدري نفس باي ارض تموت فهذه الخمس فواتح غيب لا يعلمها الا الله جل وعلا فكل هذه قاعده لانه بعد كل فتره يظهر علينا في الصحف والمرئيات والمسموعات من يقول أن يوم القيامة سيقوم سنة كذا في يوم كذا في شهر كذا كل من ادعى ذلك فهو كاذب في دعوة لأن الله عز وجل لم يطلع على تعيين يوم القيامة أحد نعم أطلع الله أنبياءه ورسله على علامات الساعة الصغرى والكبرى والكبرى عشر علامات هي كالعقد عقد المرأة التي تزين به الذي فيه حبات عشر إذا انفرط هذا العقد حبا منه وقطع خيطه فإنه ينفرط كله هكذا علامات الساعة الكبرى أما العلامات الصغرى فإنها في أزمان بعيدة وأول علامة من علامات الساعة الصغرى هي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام بعثت أنا والساعة والساعتك هاتين وقارن بين السبابة والوسطى فمن علامات قيام الساعة مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن علامات الساعة الصغرى أن يمرج على المسجد ولا يصلي فيه وهذا موجود وأن لا يلقي الرجل على الرجل السلام إلا إذا كان بينهما معرفة أو قرابة وهذا موجود ومنها تزيين المساجد وزخرفه المساجد بالفرش ونحوها كل هذا من علامات الساعة وغيره كثير. نعم. قال رحمه الله يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد. نعم. قال شيخنا يوم ينفق في الصور الصور قرن عظيم ينفق فيه إسرافيل عليه السلام نفختان. ينفق فيه إسرافيل نفختين كما في سورة الزمر. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون نفختان في هذه الايه نفخه الصعق ونفخه البعث واضاف بعض العلماء نفخه اخرى وهي نفخه الفزع ولكن الحديث فيها ضعيف والمختار عليه أكثر علمائنا ومشيهنا أنهما نفختان كما هو ظاهر هذه الآية من سورة الزمر نفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة الفزع مختلف فيها بناء على حسن الحديث وضعفه ولا انه أنه ضعيف وبعض العلماء يحسنه ويقول به وملك إسرافير عليه السلام أعظم أحد ثلاث الملائكة فأعظم الملائكة ثلاث جبرائيل ملك الوحي وغذاء الأرواح والقلوب وإسرافيل ملك القطر غذاء الأبدان المطر وميكائيل ملك ميكائيل ملك القطر وإسرافيل ملك النفخ في الصور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه جل وعلا متوسلا إليه بربوبيته سبحانه على هؤلاء الملائكة العظام كما في الصحيح من حديث أروا بن زبير رضي الله عنه قال قلت يا خالتي عائشة بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل قالت يا ابن أختي كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقي وإسرافيل و... و... قلنا إسرافيل نعم. إسرافيل قد التقم البوق وهو صور عظيم وحنى ظهره عليه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ نفخة في هذا البوق العظيم فيصعق كل من على وجه الأرض ثم ينفخ نفخة أخرى والله أعلم بين النفختين كم فيقوم الناس جميعا مفزوعين للقاء الله عز وجل نعم قال رحمه الله يوم ينفخ بصور فتأتون أفواجا قال مجاهد زمرا زمرا قال ابن, جر... قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها كقوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا حدثنا محمد حدثنا معاويه عن الأعمة عن أبيه إذا قال البخاري حدثنا محمد وأبهمه ولم ينسبه فالمراد به محمد ابن يحيى الذهلي شيخ البخاري فكان قد وقع بينه وبينه شيء لما تكلم الذهل في البخاري أنه يقول بأن القرآن مخلوق لما قال البخاري أن المداد مخلوق وما يكتب عليه المصحف مخلوق فشدد عليه محمد بن يحيى الذهلي بل وهجره وضيق عليه حتى أن البخاري ترك هذه البلدة ولم يكن يحضر له إلا مسلم بن الحجاج متقني وخشى الإمام محمد محمد ذولي من أن يفتح البخاري بابا للمبتدعة يلجوا فيه ويدخلوا فيه وهذا من شدة الأئمة في صيانة جناب التوحيد والعقيدة لا بد من صيانة التوحيد والحفاظ عليه حفاظ على حياضه ورياضه العظيمة نعم مع أن البخاري ما قال ذلك أبدا ولكن مجرد فتح الباب لا بد أن يغلق ويؤصد تماما حتى لا تخرج منهم مبتريعة وأهل الهواء نعم. من اللي معه الوقت؟ قناة؟ نعم، نعم. والله، وقال البخاري يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا. حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفتين أربعون قالوا وأربعون يوما قال عبيد قال وأربعون شهرة قال عبيد قالوا أربعون سنه قالوا قال أبيت قال قال ثم, ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون فينبتون كما ينبت البقل ليس من ليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه نعم فكل انسان جسده يبلى يعني يذهب ويصبح ترابا الا عظم في مؤخره عم الفقر يقال لها عجب الذنب منها يركب بني آدم يوم القيام والله جل وعلا قدير من سبحانه أن يخلقهم من لا شيء ولكن هذا قدره الله سبحانه وتعالى أما أجساد الأنبياء فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فأجساد الأنبياء باقي وتنازع في الشهداء هل يلحقوا بالأنبياء أم سائر البشر وثبت الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام خبر الصدق أن الأنبياء لا تاكل أجساد أجسادهم الأرض وإنما تبقى كما هي ولكن هم أموات ام احياء أموات إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفئم ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وأن نفس من الأنفس ألا تذوق الموت؟ بل ان ملك الموت بعدما يقبض الارواح يموت ام يحيا يموت ايضا يقول الله مت يا ملك الموت فيموت ملك الموت بامر الله جل وعلا نعم قال رحمه الله وفتحت السماء فكانت ابوابا اي طرقا ومسالك لنزول الملائكه وسيرت الجبال فكان وهذا دل على ان السماء لها أبواب وحديث البراء بن عازب يدل على ذلك الرجالة صالح في مسنر أحمل عند أصحاب السنن بإسنة صحيح يقول البراء رضي الله عنه خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فاتينا القبر ولم يلحد اللحد هو الشق في الأرض ثم الميل بالشق من أسفل والنبي عليه السلام قال اللحد لنا والشق لهم قال فاتينا القبر ولم يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير يعني في سكينة وقار وهذا حال الصحابة إذا جلسوا يستمعون للذكر فقال وفي يده عود ينكت به في الأرض يعني ينكش به في الأرض فرفع رأسه السماء وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاثة ثم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عالهم اتاه ملكان فاقعدا وفي اول حديث ايضا ان الميت اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره نزل عليه من السماء ملائكه فاما المؤمن فملائكه بيض الوجوه معهم اكفان من اكفان الجنه وحنوط من حنوطها يعني حرير فيقبض ملك الموت روحه أو إذا أراد أن يقبضها فإن روحه تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء يعني بسهولة ويسر فيأخذها ملك الموت فلا تبقى في يده برها إلا ويأخذوها منه يأخذونها منه فيضعونها في هذا الحنوط ويصعدون بها إلى السماء فكلما مروا بسماء خرج من روحي كأطي ريح مسك وجدت على وجه الأرض وينادى بحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فلان ابن فلان فتقول الملائكة روح من هذا يقولون فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا وهكذا يصعدون إلى السماوات السبع الأولى وأما الكافر فإن روحه ترمى من السماء رميا ويخرج من روحه كانت لريح جيفه وجدت على وجه الأرض ويرمى من السماء في روحه في سجين في الارض السفلى والعياذ بالله نعم قال رحمه الله وسيرت الجبال فكانت سرابا كقوله وترى الجبال تحسبها زامده وهي تمر مر السحاب وكقوله وتكون الجبال كالاهل المنفوش وقالها هنا فكانت سرابا اي يخيل الى الناظر انها شيء وليست بشيء بعد هذا تذهب بالكليه فلا عين ولا اثر كما قال كما قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروا أطاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة نعم فهذه الجبال الشامخة العافية العظيمة تصبح يوم القيامة قال الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش يعني كالصوف الهش الضعيف وهنا ويوم نسير الجبال فتصبح الجبال لا شيء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لتصبح لا شيء بقدرة الله عز وجل وعظمته سبحانه وبحمده نعم رحمه الله وقوله إن جهنم كانت مرصادا أي مرصادة معده, معدة للطاغين وهم المرد العصاد المخالفون للرسل نآبا أي مرجع ومنقلبا ومصيرا ونزلا وقال الحسن وقال الحسن وقتادة في قوله إن جهنم كانت مرصادا يعني أن لا يدخل أن لا يدخل أحد أنه لا يدخل أنه لا يدخل أحد من الجنة حتى يستاذ بالنار فإن كان والمراد بهذا الجواز المرور على الصراط وليس دخولها من داخلها وانما مرور من عليها في قول الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا المراد بهذا الورود هو المرور على الصراط نعم إن جهنم كانت مرصادا يعني أنه لا يدخل أحد من الجنة حتى يجتاز بالنار فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس وقال سفيان توري إن كان معه جواز هذا الجواز من أين له كزخستاني ولا فرنسي ولا مصري ولا ليبي ولا تونسي إنما جوازه هو ماذا الذي يمر ويبتعد به عن النار ها آه الآن ملات النساء باقامه يسعد أتيت بسنة إقامة الحمد لله ويصبح سعيدا في هذا اليوم لأنه أصبحت أوراقه صحيحة وأما هذا الجواز فهو العمل الصالح وقد جاء في وصف هذا الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وحوله خطاطيف كانها شوك السعداء فالذي يمر عليه إما أن يمر كالبرق الخاطف أو كأجاود الخيل أو كأجاود الإبل أو يعدو عدو أو يمشي مشيا أو تختطف الخطاطيف فتلقي به في نار جهن فناج مسلم أو مكردس في النار والعياذ بالله نعم قال رحمه الله وقال سفيان الثوري عليها تلافق ناظر وقوله لابثين فيها أحقابا أي ماتثين فيها أحقابا وهي جمع حقب وهو المده من الزمان وقد اختلفوا في مقداره فقال ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن, عن عمار الدهني عن سالم بن ابي الجعد قال قال علي بن ابي طالب بن هلال الهجري لا تجدون الحقب في كتاب الله المنزل قال نجده ثمانين سنه كل سنة إثنى عشر سهراء كل سنة ثلاثون يوما كل كل يوم ألف سنة وهكذا روي عن أبي هريرة وهذا الإثنان فيه عمار الدهن هو صدوق يتشيع يعني عنده تشيع نعم وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن جمير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضاحات وعن الحسن والسدي أيضا سبعون سنه كذلك وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن عبد سنة كل يوم منها عبد الله بن عبد الله بن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن كل سنة ثلاث كل وستون يوما كل سنه ثلاث وستون يوما كل يوم منها كألف سنة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن عمر عن عمر ابن علي ابن أبي بكر الأسفذني Addatana dat hij al fazari عن Jafar ibn Zubair zubeer, en in kazim en abi omarm met haar in de biesel. Allah, waar hij was en lammert hij koudi, laat ik in een bier achter 360 kalap al 360 يوما كل يوم منها ألف سنة مما تعدون فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة وهذا حديث منكر جدا والقاسم هو والرامي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروب نعم نظر جعفر بن الزبير واحد يأتي بالتقريب محمد هذا التقريب نعم وقال البزار حدثنا محمد بن مرداز حدثنا سليمان بن مسلم أبو المعلى قال سألت سليمان التيمي هل يخرج من النار أحد فقال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يخرج من النار أحد حتى ينكث فيها أحقابا قال والحق بضع وثمانون سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوما مما تعدون ثم قال سليمان بن مسلم بصري مشهور وقال السدي لا فيها سليمان بن مسلم بصري مشهور والأظهر أنه مجهول ليس مشهور إنما هو مجهول بل هذا الأثر لا يصح كيف يعني كم يبقى يبقى كم ضد وثمانون سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوما مما تعدون يعني من قال هذا أمر غيبي لا أعلمه إلا الله فعصات الموحدين قد يمكثوا أقل من ذلك كل على قدر ذنوبه إذا دخل العاصر من الموحدين النار فإنهم على قدر ذنوبهم بحكمة الله عز وجل نعم. وقال السدي فيها حقب كل حقب سنة كل سنة يوما كل يوم سنة مما تعدون نعم. وقد قال كل كل هذه أمور غيبيه لا تأخذ إلا من خلال المعصوم صلى الله عليه وسلم وهذا السدي ليس من الصحابة. والحديث السابق في سليمان بن مسلم مجهول فهذه كلها من أمور الغيب الله أعلم لاود لا فيها من نص المعصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولكن نحن نؤمن أن, أن أهل النار يلبثون فيها أحقاب كم الحقب الله أعلم لا ندري وسدل بهذا من قال بفناء النار وأن النار تفنى لأن الحقب مدة معينة والجواب عن ذلك ما هو الحقب مده معينه كم قدرها الله اعلم لكنها مده معينه وان لم يطلعنا الله عز وجل على قدرها فيقال انهم يلبثون في حقب بعد بعد حقب وليس ان هذا ينتهي عند حد وانما حقب يتلوه حقب لان الله عز وجل قال عن الكفار خالدين فيها ابدا وقال عن المؤمنين في الجنه خالدين فيها ابدا فالكفار في نارهم مخلدون والمسلمون والمؤمنون في جنتهم مخلدون نعم نعم متروك الحديث وكان صالحا في نفسه طيب وانظر ايضا سليمان بن مسلم طب لماذا يترك مع انه صالح هذا يدل على انه ليس كل صالح يجوز له ان يروي الحديث لانه قد يكون سيء الحفظ فلا يصح له أن يروي الحديث ولو كان عابدا متنسكا في نفسه نعم قال رحمه الله وقد قال مقاتل بن حيان أن, أن هذه الآية منسوخة بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا آه هذا في الرد على من قال بفناء النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا يخفف عنه كما قال الله عز وجل لا يخفف عنهم, لا, يخفف عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والعياذ بالله الكفار لا يقضى عليهم فيموت يتمنوا الموت وليتمنى أحدهم أن يكون, أن يكون دابة وحمارا قال الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وما الذي يكون ترابا البهائم العجموات قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتص الله عز وجل للشات الجلحاء من الشاة القرناء اذا نطحت ذات القرون اختها ممن ليس لها قرون من الشاة تعرفون الشاة التي اكلتموها امس ولا قبل امس, أمس. اذا كان لها قرون نضحت اختها فانها تقتص منها التي ليس لها قرون تقتص من الاخرى يوم القيامه ويقول الله عز وجل كونوا ترابا فالكافر يقول ماذا؟ يا ليتني كنت ترابا يعني أكون كهؤلاء أو لم أكن شيئا وليذل مع أنه في الدنيا ولتجد أنهم احرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال الله له وما هم يزعزه من العذاب وما أن يعمر والله بصير بالعباد حتى لو عمر لا يزعزعوا عن العذاب والله بصير بالعباد علم الله انه سيموت على الكفر نعم سليمان بن مسلم لا ليس بصري هذا نعم لا ليس ابن ابي يكنى ماذا ها <تصفيق> <تصفيق> كنيته ابو <تصفيق> ليس هذا لا يوجد سليمان بن مسلم انظر في الميزان وليس الميزان الخلاصة. نعم. <تصفيق> قال رحمه الله وقال خالد بن هذه الآية وقوله إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد رواهما ابن جرير ثم قال هذه الآية وهي ماذا لابثين فيها أحقابة يعني مدة معينة هذه خاصة بأهل التوحيد وقوله عز وجل إلا ما شاء ربك يعني في النار هذه المدة هي مدة الدنيا وقيل ان عذابهم ينقطع عند مدة معينة في النار نعم قال رحمه الله رواه ابن جرير ثم قال ويحتمل ان يكون قوله ويحتمل أن يكون قوله فيها احقابا متعلقا بقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل اخر ونوع اخر ثم قال وصحيح انها الانقطاع لها بل هذا اجماع اهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى وأما ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله من القول بفناء طبقة عصاة الموحدين فإن هذا القول خطأ العلماء فيه ابن القيم وقوله في ذلك ليس بصحيح ولا سديد والصواب أن النار لا تفنى وهي باقية طبقة عصاة الموحدين وغيرها من الطبقات وأما أين تذهب طبقة عصاة الموحدين بعدما يخرج منها العصاة إلى الجنة أين تذهب ماذا نقول الله أعلم لا ندري لكن الله أخبرنا أن النار تبقى وأن أهلها مخلدون فيها أين تذهب طبقة عصاة الموحدين إذا صارت خالية من أهلها الله أعلم لو كان في ذلك خير لنا لأخبرنا الله عز وجل أو أخبرنا نبينا عليه السلام فلما لم يكن دل على أن اخفاءه هو الخير وهذا هو التسليم لمقتضى الحكمة والعلم لله عز وجل نعم قال رحمه الله وقد قال قبل ذلك حدثني محمد بن عبد الرحيم البرق البرقي وحدثنا عمر بن أبي سلمة عن زهير عن سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله لا بفين فيها أحقابا قال أما الأحقاب فليس لها عدة فليس لها عدة إلا الخلود في النار. إلا الخلودة. فليس لها عدة إلا الخلود في النار ولكن ذكروا أن ولكن ذكروا أن الحقبة سبعون سنة كل يوم منها كالتسنة مما تعدون. وقال سعيد عن قتادة قال الله تعالى لابتين فيها أحقابا وهو ما له كلما مضى حقب جاء حقب جاء حق بعده وذكر لنا وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة الله أعلم كم قدره الله أعلم نعم وقال الربيع بن أنس لابتين فيها أحقاب لا يعلم عدّة هذه الاحقاب هذه الأحقاب هذه الأحقاب إلا الله هذه الأحقاب عدة هذه هد... <تصفيق> نعم الأحقاب نعم <تصفيق> لكن الحب الواحد الثمان ثم... <تصفيق> والسنة ثلاثمية... ثلاثمائة وستون يوما كل يوم كألف سنة مما تعدون رواهما أيضا ابن جرير وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا طعام طيبا يتغذون به، ولهذا قال: إلا حمين وغساق. نعم. قال أبو العالية استق قال استثنى من من البرد، استثنى. من البرد ومن الشراب الغساق وكذا قال الربيع عبد أنس فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه والغساق وحموه فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه والغساق هو ما استمع هو ما استمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا استطاع من برده ولا يواجه من, نتن من نتنه من نتنه وَلَا يُوَاجَهُ مِنَّتْنِهِ من وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ على الغساق في سورة صاد بما أغنى عن إعادته أجارنا الله من ذلك بمن وكرمه أي. قال ابن جرير وقيل المراد. هذا هذا عبد الملك بالليل فقط مم. خذ قدمك <تصفيق> قال ابن جرير وقيل المراسل غطاء للإناء وكي وك استقاء أوكي استقاء وغط الإناء فانه ما من ليله الا وفيها داء داء الليل فاذا لم يلحقكم شيئا فليعرض ولو بعود بالليل بالنهار لا بس تغطيا النظافه المشرف كعبدا نعم <تغطي> وقال ابن جرير واقيل المراد بقوله لا يذوق فيها بردا يعني النوم كما قال فردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد يعني يعني بالبرد النعاس والنوم هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد وقد رواه نبي حاتم من طريق السدي عن عن مرة الطيب ونقله عن مجاهد أيضا وحكاه البغوي عن أبي عبيدة والكسائي أيضا وقوله جزاء وفاقا أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبه وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا قالوا مجاهد وقتاده وغير واحد ثم قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لم يكونوا يعتقدون أن تم دارا يجازون فيها ويحاسبون وكذبوا باياتنا كما يعني أنه كذبوا بالبعث ومن كذب بالبعث كفر قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم يتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير إن كنتم استعظمتم من البعث فهذا على الله يسير نعم فمن كذب بأنه سيبعث يوم القيامة وأنه ليس هناك ثمة دار يجازى فيها بعد دار الدنيا فهذا كافر بإجماع العلماء ولا بالله الله نصلى الله السلامة والعافية ولا أن بعض الناس في حكى لي بعض الإخوة أن بعض الناس في بلده لا يؤمن بأن هناك يوم قيامة ولا يوم آخر ولا عياذ بالله نسأل الله العافية والسلام هذا إلحاد وكفر والعياذ بالله <تصفيق> لماذا هو كفر لأنه تكذيب للقرآن ومن كذب القرآن كفر والعياذ بالله إلا أن يكون حديث عهد بإسلام لا يعرف عن الإسلام شيئا وهو حديث عارم بإسلام أسلم قريبا ولا يدري فإنه يبين له ويوضح له ذلك لكن هذا يعرفه كل أحد المسلمين كل مسلم يقرأ القرآن يعرف أن هناك يوم القيامة هذا شيء واضح في الكتاب العزيز نعم. قال رحمه الله وكذبوا بآياتنا كذابا أي وكانوا يكذبون بحدد الله ودلائد ودلائده على خلقه التي أنزلها على رسله ويقابلونها بالتكذيب والمعاندة وقوله كذابا أي تكذيبا وهو مصدر من غير الفعل. قالوا وقد سمع وقد سمع عربي يستفي الفراء على المروة الحلق أحب إليك أو اتصار وأنشد بعضهم لقد طالما تببتني عن صحابتي وعن حوجي وعن حوجي, وعن حوجي حواج قضاء. وعن وأن حوج قضاؤها من شفائية،, شفائية. وقوله هذا في الشعب يوجد، نعم، ولم يقرأ هذا على شيخنا، موجود في نعم، نعم، وقوله وكل شيء نقصناه كتابا أي وقد علمنا اعمال العباد كلهم وكسبناها عليهم وسنجيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اي قال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله ازواج قال قتاله عن أبي أيوب الأزي عن عبد الله بن عمر قال لم ين لم ينزل على اهل النار ايه لم اشد من هذه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا قال فهم في مزيد من العذاب ابدا صلى الله عليه وسلم قال شيخنا هذه الايات تتحدث عن يوم القيامه نعم <تصفيق> فالكفار لا يخفف عنهم العذاب انما كلما نضجت جلودهم قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم يعني صارت كالفح احترقت وتفحمت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب مع أنه قال النبي عليه السلام جلد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام وضرس الكافر في النار مسيرة يوم وليلة درسه حجمه مسيرة يوم وليلة وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام والعياذ بالله ومع ذلك كلما نضج هذا الجلد الذي هو مسيرة ثلاثة أيام إذا به يبدل جلدا آخر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب صلى الله عليه السلامة والعافية وهذا العذاب ليس عذابا حسيا فقط وإنما أيضا هو عذاب معنوي بل هذا العذاب يصل إلى الجوف إلى الأمعاء يقطع حتى الأمعاء وسقوا ماء حميما، فقطع أمعاءهم والعياذ بالله اشتد حره ونتن ريحه واشتد نتن الريح منتن الريح شريد الحرارة يقطع الأمعاء وهو لا يزيله إلا عطشا كلما شرب لا يزدر إلا عطشا وكلما أكل من شجرة الزقوم ازداد جوعا قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله يأكل ولا يزيله إلا جوعا ويشرب ولا يزيله إلا عطشا نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار، ومع ذلك لا يموت فيها، فيستريح ولا يحيا فيهنأ بحياته في النار. نسأل الله السلام وتعالى عافيه. نعم. ورحمة الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن محمد بن, بن مصعب السوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال سألت أبا بردة الأسلامية انظر جسر بن فرقد جسر ولا جسر نعم عن الحسن قال سألت أبا بردة الأسلامية عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فقال هلك القوم بمعاصيهم من, من الله عز وجل جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. هذا الحديث ضعيف؟ لا صح. لكن هذه الآية من أشد الآيات والعياذ بالله على أهل النار. رسول الله صلى الله نعم. نعم. لا جسر بن فرقد. انظر نيزان. وجدت الذي قبله في الميزان نعم. قال تعالى إن للمتقين مفازة هداه. انتهى الوقت. طيب نعم. طيب لعل نقف هنا هذا المقطع الخاص بالمتقين. وقان الله وإياكم عذاب النار وشر النار. صلى الله.